9. cüz Araf suresi sayfa 161 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim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 Bakal Musa ya Fir'aun, İni Ressulum, Mir Rabbı Alaemin, Hatiqun Ala Allah, Aqul Ala Allahı İlla Al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 فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأثكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَ الْرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَارِعُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وافنين وأغرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات رَبِّهِ أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولمَ جاء مُسَالِمٌ قاتنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرني أنظر إليكَ قَالَ لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 أُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يرزون إلا ما كانوا يعملون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 111. 122. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16.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 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الوافرين واتتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 Ollay aleyhissalatullah, inni Ressulullahi ileykom, jami alillahi lehumun kus semaavat ve al-ard, la ilahe illallah ve yugi ve yumiit. Faaminu billahi ve resulhi, Nabi al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 قيل لهم يسكنوا هذه القرية وكل منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخول الباب سجداً نوفر لكم نوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين.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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْسُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعْلَابِمْ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَشُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمُ وَقَدْ فِي الْأَرْضِ عُمَمَا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 ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب أَلَّا لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتكون أفلا تعقمون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقْنَعَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظْنُ أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 ومن خلقنا قوما يهذون بالحق و به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدم فين أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ''İn هو إلا نذير مبين'' ''E وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَذِيفٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ''مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَاديَّ لَهُ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 La ta'atikum illa boutatin yasalon k kân k hafiyun ona. Kull inna ma ılmuha ınd allâhi, ve la k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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَكُنْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ''İn وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ ''وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ''وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا فَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُون خدِّ العفو وَأَنْزِلْ عَرْفًا الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِبْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأصلحوا ذات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 الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 İf yuşşikumun gase amanetimin, ve yunazıl alaykomun al-ısma, alı yutahırcum bihi, ve yunahıb alaykom rıjza şeytān, ve yunahıb alaykom rıjza şeytān, ve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 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحفا فلا وَمَن يُولِّيَهُم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِوَظْفٍ فَقَدْ بَاءَ بِوَظْفٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 İn tasfetip, fakad jaa ikum al fethip. İn tantehu, fakhu kair ulkum. İn taudun, taud. Ve lan tuli alkum fiatukum şeya. Ve lou kassurat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 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معربون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما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 يا أيها الذين آمنوا إن كتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويوفّر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكّر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلك أو يخرجوك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 وَإِنْ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنْ تولوا فاعلموا أن الله مولاكم Ni'mal Mevla ve ni'men Nasir. Sadakallahul Azim.